موقع رياض القرآن يقدم, يقدم يوم تبيض وجوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوه تكفرتم بعد إيمانكم فذوق العذاب, العذاب بما كنتم الذين بيضت الله الذين